بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه امرا كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ان لا تعبدوا الا الله انني لكم من نذير وبشير وَأَنِ اسْتَوْصِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيَأْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ نَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه ألا حلم يستغفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلون إنه علم بذات الصدور وما من ذات 117. في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين 118. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُم مَّبَعُثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن هَذَا إِلَّا تِحْرُمُ الْمُبِينُ وَلَئِنْ أَخَرَنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَمٍ مَعْذُودَةٍ لَيَقُولُنَّ ما يحبثه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 وَلَئِنْ أذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ٱنَّ ٱلظَّهَابَ كَيْفَ يَعُودُ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَقُورٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا عَنِ ٱلصَّالِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبير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 لم يقولوا نفترى قل فأتوا بعشر سواه مثله مفتريات ودعوا من استطعت من دون الله إن كنتم فاغتين فإن لم يستجيب لكم فاعلموا أنما قُلّب علما الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياءة الدنيا وذينتها توف إليهم أعمالهم فيها وَهُمْ فيها لا يبقتون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ إِبْرَاهِيمَ هَادِيًا إِلَى الْحَقِّ ۚ وَمِنَ الْمُتَّقِينَ ۚ أُولَٰئِكَ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ مَوْعِدَهُمُ فلا تكفي ميرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء إلا الذين كذبوا على ربهم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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبطير والثميع هل يفتويان مثلا أفلا تذكرون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 فقال الملأ الذين كفوا بقومه ما نراك إلا بشرًا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أرادوا لاباد الرأي وما نراك تبعك إلا الذين هم أرادوا لاباد الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّي وآتاني رحمة, وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُزِّمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خذاء الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تذري أعيالكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إن إذا لمن الظالمين قالوا يا دوس قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 حتى إذا جاء أمرنا وفارتنا نقول نحمي فيها من كل زوجين اثنين وأهلك قل نحمي فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه بالقول ومن آمن وما آمن معه إلا وقال ركبوا فيها بسم الله مدريها ومرفاه إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح بنه وكان في معزليه ابن يركم معنا ولا تكم مع الكافرين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 وَيَا ثَمَاءُ أَقْلِعِ وَالْبَلْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَالْتَوَاتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاتِمِينَ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 يُرسل الثَّمَاء عَلَيْكُم مِدْرَاراً وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إلَى قُوَّتِكُمْ وَمَا تَتَوَلَّوْمُ جِرِّمِينَ قَالُوا يَاهُوَدُ مَا دِئْتَنَا بِبَيْنَتٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِينِ آلهَتِنَا عَوْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إن نقول إلَّا اعتراك بعض آنهتنا بسوء. قال إنني أشهد الله وشهد أن بريء أم من ما تسركون؟ من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 أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير ولما جاء أمرنا نجيناه ذو والذين آمدوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ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 وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض وافتعمركم فيها فافتغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرضوا قبل هذا أتنهى لأ أن نعبد ما يعبد أباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتا لي منه رحمة فمن يوصرني من الله إن عصيته فما تزيدون لي غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها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 أيديهم لا تقل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب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 وَإِنَّهُمْ آتَاهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْضُودٍ وَلَمَّا جَاءَ أَرْسُلُنَا لُوطًا فِي قَبِئِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَقِيمٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علي فما لما في بناتك من حق وإنك لتعلم ما قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوك إنا رسول ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفف منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها ثالها وأنطرنا عليها حجارة وأنطرنا عليها حجارة من سجين موضود مسومة عند رب وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدِيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهِ وَلَا تَنْكُفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْذَانِ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيقٍ وَيَا قَوْمِ أَوُفُلِكِ يَا وَالْمِيزَانَ وَالمِيزَانَ وَلَا تَبَقَّتْ دَاسَ أَشْيَاءٌ هُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ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 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهكتم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن أنا نراك فينا ضعيفا ولولا رهتك وَمَا وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل أو فتعلمون من يأتيه عذاب يخذيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمر لأنجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت فمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومهم يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةً بِئْسَ الْرِفْدُ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَانَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِنٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ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 فأما الذين تقف في النار لهم في هذا فوَشِهِ قَالَ بِنَفْسِهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّ إِنَّ رَبَكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَفِيَ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ في السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قبل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 إنه بما يعملون خبيث فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تظلموا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا بما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 فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَهْنَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَمْجِئْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِيهِ فِي وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُخْرِحُونَ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 وَكُلَّنَّ قُوَّةَ عَلَيْكَ مِنَ الْأَنْبَاءِ رَسُولِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَهُ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعْمَتُ وَذِكَارٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لَّلذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَمُتَظِّرُونَ إِنَّا مُتَظِّرُونَ